بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحتب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نتوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البطر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأفضر بل الإنسان على نفسه بطيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه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 كلا إذا بلغت السراق كلا إذا بلغت السراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والشفة الساق بالساق الى ربك يوم عيد المساء الى ربك يوم عيد المساء كل لا اذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقق، وَقِيلَ من راقق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. كشفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلا فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوا يوم عيد ناضرة إلى ربها ناضرة وجوه يوم عيد بافرا تظن عين يفعل بها فايرة كلا إذا بلغت مَنْ وقيل من راقى وظن أنه وظن أنه الفراق, وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم عيد المساق فلا قدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان عيّت ركضا؟ ألم يكن طفّة من منيوم؟ ثم كان على قسم فخلق فسوا فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على؟